بسم الله الرحمن الرحيم حم 1 وال كتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه اننا نذري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 بَل هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فَتَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ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 يَوْمَنَ بطِش الْ البقشَةَكُبَر إِ مُ تَقِمُون وَلَقَدَفَةَ قَبَلَهُم قَوْمَ فِي الرعَونَ وَج أَهُم رَسُون كَرم أَنْ أَدُّ إلَ ي عبَادَ اللهَّ إن لَكُمْ رَسُولُ الْأَمِينِ وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي أَعُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُوا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 فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مبين ذنتونا الاولى وما نحن بمن شرير فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين اهن خير ام قوم تبعوا والذين من قبلهم أَهلَنَاهُم إِهُ كَوا مُجرِمين وَماَا خَلَق السَّمواتِ وَالْأَرنَّ وَماَا بَينَهُمَا ل عبِين مَا خَلَق لهُم إَِّا بِالحَكِّ وَلَك أَكْسَرَهُم لا يَعلَم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 كشجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم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 في جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لا يَذُوقُونَ فيها المَوْتَ إلا المَوْتَةَ الأولى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الجَحِيمِ فَذَلِكُم مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ quan لا مرتقبون